Al Ramazan Fehni Hicir, Yudnus Eze, Elj N Ramani. Al Ramazan Fehni Hicir, يقهقه وهو خمار سكير يدوس كرامتي حينا وحينا يقهقه وهو خمار سكير وأنات الأسرى شاهداء على ملياركم أين الطريق؟ تُلْقَى سَارِحًا شَاهِدًا عَلَى مَنْ يارْكُم أَيْنَ الطَّرِيرُ وَأَيْنَ الْفَارِسُ المغوار ياتي يفك القيد كل قيد أعيان الزفير، يفك القيد قيد أعيان الزفير. ولو أن القطيع علىنا جوار، لما طابت لسوقنا الحمير. ولو أن القطيع علىنا جوار.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 مَرِيَا <سؤال> <سؤال> جُبْنَا قَد حَانَ انْتِقَامِي أَيَا ثَارَةٌ قَد صَاحَ النَّذِيرُ أَيَا جُبْنَا قَد حَانَ انْتِقَامِي أَيَا ثَارَةٌ صَاحَ النَّذِيرُ وَمِيثَاقٌ مَعَ اللَّهِ اشْتَرَيْنَا <بتلك> <ألا>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 V nefsil qa'idin laha şehiru, v fi zat ilahi tehun nafsi. V nefsil